والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفّر عنهم لن كفّر عنهم سيئاتهم ولا نجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون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 ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم الذين المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا تبعوا سبيلنا ونحن ملخطاياكم وماهم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون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 ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا فأخذهم الطوفان فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأجئناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين.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 فكذبوه فأخذته الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادوا وثمود وقد تبين لكم مما ساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل فصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين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 مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيث العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء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 يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول دوق ويقول دوق ما خنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعة فأي يفعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم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 أفَبِالْبَاطِلِ يُؤمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ إِمَّا نِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَتِّ لَبْمَا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَدٍ نَبَثْ وَلِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَالَ نَهْذِيَ سُبُلَنَا